الباب التاسع والثمانون ومئتان باب ما يتوهم أنه رياء وليس برياء عن أبي ذر رضي الله عنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت الرجل الذي يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه قال تلك عاجل بشغ المؤمن رواه مسلم